جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين قل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط الأطيط صوت يكون عن ثقل مثل أطيط الرحل أطيط الرحل يعني الثقل الذي يكون على الرحل فأطت السماء أي ثقلت بمن عليها من الملائكة وحق لها أن تأط لكثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة الذين عليها فما هناك موضع شبر وفي رواية اصبع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن الله من الوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه ومعصوم من كبائر الذنوب ومعصوم أيضا من كل ذنب يتنافى مع مقام. ومكانة الرسالة وبلاغ دين الله سبحانه وتعالى وأيضا معصوم من أن يقر على الخطأ أو الدمب إذا وقع في شيء من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هل الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل ذلك على شيء لمن رأاه بشرى أم أمر آخر أو له أجر رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في قسم البشارة إذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في أمور تفرح القلب وتبهج النفس وتسر الخاطر تدخل السرور على الخاطر فهذا يدخل في مقام البشارة والعلماء رحمهم الله قالوا إن الرؤية المنامية تكون للبشارة وتكون للنذارة تكون للبشاره وتكون للنذارة وقد يكون راى النبي عليه الصلاه والسلام في مقام انذار مقام انذار من أمر أو مخالفة أو نحو ذلك فيستفاد من الرؤيه المنامية هذان استفاد هذان الأمران البشارة والنذارة أما أن يقرر حكم معين يؤخذ من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فلا وأيضا دعوة وهي أشد من ذلك دعوة بعض الناس أنه يراه يقضة بعض الناس خاصة أصحاب الطرق يعني يدعي أنه يراه يقضة ويذكرون من هذا القبيل يعني قصص غريبة وعجيبة جدا ويستغرب أن يوجد من يصدق مثل هذه القصص يعني من ذلك يقولون أحد الفقهاء كان يتكلم في مسألة من المسائل وعندها من أحد شيوخ الطرق مما لا علم له بدين الله ولا فقه ولا معرفة باحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فتكلم هذا الفقيه العالم بما أتاه الله من علم وفهم وبصيرة في دين الله وذكر حديثا فقال له هذا الشيخ الذي هو من أصحاب الطرق قال له الحديث ضعيف هو ليس من أصحاب الصناعة ولا من اهل الشأن ولا له معرفة بهذا قال حديث ضعيف قال له ما يدرك قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقف عند رأسك يقول لي الحديث ضعيف فمثل هذه الأمور مثل هذه الأمور يعني توجد بكثرة عند عند أصحاب الطرق وفعلا لو سلم لهم زمام الدين بهذه الطريقة ضاع الدين جملة وتفصيلا ضاع الدين جملة وتفصيلا وأصبحت يعني أمور الدين في ضياع تام لكن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بالروايات وبالأسانيد وبرجالات العلم وحفاظ السنة وكتب الحديث ومثل هذه الخرافة هذه هذه تهدر كل جهود أئمة الحديث وكل جهود أهل العلم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أدعي من هؤلاء أن معرفة الصحيح والضعيف الضعيف أو بمثل هذه الطرق فالشاهد مثل هذه المسالك كلها مسالك غير صحيحة ولا يمكن أن يستفاد منها علم أو يبنى عليها حكم شرعي اطلاقا كما ذلك ذلكم أهل العلم رحمهم الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله